غير المغضوب عليهم ولا الضالين حمين تنزل الكتاب من الله العزيز العليم. قافر الدم وقابل التوبة شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو وإلينا المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كذرو فلَا يَغْرُرُكَ تَقْلُبُهُمْ فِي الْبَنَادِقَ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ بِبَعْدِهِمْ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 رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ جَهَنَّمَ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ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 إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ دعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحيينا ثنتين فعذرفنا بذنوبنا فعذرفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرت وإن يشرك فيه تؤمن فالحكم لله العلي الكبير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 إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الازفه إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وانذرهم يوما الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع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 كانوا هم أشد منهم قوته وأثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله يمن واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسولهم بالبينات فكثروا فأخذهم الله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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء بالبينات من ربكم وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصْبِحُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إجأنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى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 ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يظلم الله فماله من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم بي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 وكذلك زينا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي امن يا قوم اتبعوا لي اهدكم سبيلا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 لكم واوثوق امر الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحطم ال فرعون سوء عليها غدو وعشية النار يعرضون عليها غدو وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب وإذ يتح. تدجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم غنون عنا نصيبا من النار؟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 ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال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 كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون Allah الذي جعل لكم الأرض قرراً والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم يجائني اليبينات من ربي وامرْت ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نقطه ثم من علقه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 هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمر فإنما يقول له كُن فيكون.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 ثم قيل لهم أينما كونتم تشركون من دون الله ثم قيل لهم أينما كونتم تشركون من دون الله قالوا ظلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين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 افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واثرا في الارض فما اغنى عنهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 فلم يكُن فعُهم إيمانُهم لما رأوا بأسَنا سُنَّةَ اللهِ التي قد خَلَت في عباده وخَسِر هنالك الكافرون